وشر الأمور محتثاتها وكل محتثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ولما فرغت من ذكر علامات الأمر وحكمه دو أويكا, أويكا ليبو موالا باسكذني فعل أمر علامات أمر وحكم أمر مبس من حيث البناء وبيان ما فيه منه عندي كلمات من هنا كاختلاف تيابوك آية فعل أمر يعني اسم فعل أمر فاش أوى ثلثت بذكر المضارع سيهمش مضارع من هنا فذكرت أن علامته أن يصلح دخول لم عليه على مفعل مضارع بيهجل على مدبق وتكانيتي أجنع علامات, علامات تريشها بريتيالويك لم تشد سري نحو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سورة إخلاص وذكرت أنه لا بد أن يكون في أوله حرف من أحرفي نأيته لا لو شار لو في حرفك بيوتر الحروف المضارعه أبي شيء هذا أبي لبيش ييجي لونا لبيش أو فعلنا وهي النون والألف واليا والتاء نحو نقوم وأقوم ويقوم وتقوم, وتقوم وتسمى هذه الأربعة أحرف المضارعة أم شارف في أحرف مضارعة أما نش لا لو فعلناه ورجلاون ك كاتك اسناد اكرين بولاي شهد وميركي متكلم ومخاطب وغائب كاتربون هنا ينصر ينصروا ينصراني ينصرونا تنصروا تنصراني ينصرنا تنصروا تنصراني تنصرون تنصرين تنصراني تنصرنا انصروا ننصر لقد اردت ان اكون مطلوب من المطلوب من المطلوب من المطلوب من المطلوب من المطلوب من المطلوب من المطلوب من المطلوب فعلي شي غائبة غير مستبع ولا شي الغائبة المؤنثة تنصرو تنصرو لقل شي لقل تنصراني يعني هما هربتاء كابو همو مخاطب لقل دو غائبة بتألس فيك اواني تريج لغائب هموي ياءن هموي كابو لشارح حرف تينابر بوا أو تي حروف مضارعة نأيته وإنما ذكرت هذه الأحرف بصاطا وتمهيدا للحكم الذي بعدها ب من بحث لا لي أعرف بها الفعل المضارع يعني قلت وذكرت أنه لا بد أن يكون في أول حرف يعني بما بما بس بسب قوي كوام مقدميه بالتا فعل مضارع فيه بناس يتوجن ايناء اوانه اوانه خدي خويا بلغني نسر ناسيناهو تعريف خدمني فعلي مضارع لا لا لاعرف بها الفعل المضارع لان وجدناها تدخل في أول الفعل الماضي ك ام حرفانه همزيه يا النون يعني ياء ينتا اشنا سرشي اشنا فعلي ماضي نحو اكرمت زيدا، وتعلمت المساله ونرجست الدواء نرجست الدواء اذا جعلت فيه نرجسا اجد درمانك به عندك نرجس نرجسي تي كي نرجس نرجس نرجس ويرنات الشيبه يرنات اذا خضبته يرناتو الشيبه اذا حضبته ينسيه فاي بري حضبته بشتراء شمك على يرناتو اغلى ي... يرناتو الشيبه اذا خضبته. بس على يرناتو الشيبه اذا خضبته. بس لا بري متكلم بشتراء شمك على يرناتو الشيبه كسك موسفيا موسفيا هي سريبها ان رشيبه اذا خضبته باليرناء يرناء يعني الحناء الحناء افواه بشد الحناء وشيء يرناء وهو الحناء بشان الشواذي اخيرا جدا لصحاح ده على الجوهري الله اليرناء يعني يا راى نونيشي مشدد فاشن هم هل يرنؤ صاحبي عين لتفسير يرنؤ هذا هو الحناء بشان شوازي حنلاوه توا يرنى يعني يرنؤ هم اوانا بمعنى خندت وانما العمدة في تعريف المضارع دخوله لم عليه ظلم على ميك معتمد بونا سينوي فعل مضارع بريتيلا لم ولما فرغت من ذكر علامات المضارع شرعت في ذكر حكمه كاتيلا إنشان كان فعل مضارع بينوا كبريتيالا روشنا فعل يشكل حروف مضارع ابشت السري ولا مشبشت السري فاشندوانه بني نوا شرعت في ذكر حكمه ان جسما كدوب لما اتنا كذا عليه تسما كدوبه حكم فعل مضارع فذكرت ان له حكمين حكما باعتبار اوله وحكما باعتبار اخره دو حكميه في اوله وفي اخره فاما حكمه باعتبار اوله فإنه يضم تارة ويفتح أخرى فعل مضارع جاري واهية مفتوحة كم حرف جاري مضمومة فيضم إن كان الماضي أربعة احرف أقول فعل ماضي شوال حرف بيت جاء أقول شوال حرف ب ثلاث مزيد فيه بحرف واحد بو كان رباعي مجرد بو ينمل حق الرباعي المجرد به هتشيك حياة لماضيك يا شار حرفه لمضارعة كيا حروف مضارعة يا حرف مضارعة بالضماد السفياك كا سواء كانت كلها أصولا نحو دحرج يدحرج أبو رباعي أو كان بعضها أصلا وبعضها زائدا نحو أكرم يكرم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 اغر س ب يعني 5 ب يعني 6 نحو ضرب ويضرب وذهب يذهب ودخل يدخل ايش ايشان بيفعلوا كان يضرب يذهب, يذهب يدخل والثاني والثاني هو أجزاء تربه انطلق خماسية في الصورة ينطلق واستخرج سداسي في الصورة استخرج أما حكم أولك فعل مضارع يان أولك مضمومة أوش أجر ماضي كي رباعي يان غير رباعي أبي ثلاثي يان خماسي يان سداسي أولك مفتوح لفعل مضارع إلا إلا للاي يعني يكدو قبيل نبي للاي عرب بناوي أسد قيس أوانا بابي فعلا يفعلو ليا أكشينا وكو علي ما يعلمو أرين نعلمو ينتعلم تعلمونا نعلمونا بكسر عفوا بكسر اغينا ايج فعل مضارع نيبا كسره للغير جمهور ني معنا الا يان فتحه اذا ثلاثي بو يان خماسي بو يان سداسي اما رباعي وضم واما حكمه باعتبار اخره فانه تاره يبنى على السكون وتاره يبنى على الفتح وتاره يعرب فهذه ثلاث حالات لآخري كوت فعل مضارع يان مبني لسر سكون يان مبني لسر فتح يان معرب أصلش لفعلي مضارع معرب هند جاب مبني لسر سكون وهندك جاب مبني لسر فتح كيف مبني لسر سكون أقرنوني نسوي فيها بلكت كيف مبني لسر فتح أقر نوني توشيد ثقيلة بيان خفيفة ما باقي أدوانا معربة أيان مرشوعة أيان منصوبة أيان مجزومة كما أن لآخر الماضي ثلاث حالات ولآخر الأمر ثلاث حالات. فأما بناؤه على السكون كيما بنية السكون فمشروط بأن يتصل به نون الإناث أقر نوني النسوى نوني إناث لكابة. فعل مضارعه نحو النسوة يقمنا مبني على السكون اتصاله بنون الإناث والوالدات يرضع يرضعنا مبني على السكون اتصاله بنون الإناث والمطلقات يتربصنا يتربصنا ومنه إلا أن يعفونا لان الواو أصلية يعفون لو اتى يعفون فونه مبني مبنيل السكون لان الواوى اصلي و وهي واو عفا يعفو يعفون والفعل مبني على السكون اتصاله بالنون والنون فاعل مضمر يعني ضمير فالنون فاعل نك يعني محذوف يعني ضمير عائد على المطلقات نون نسوكي يتربصنا عفوا يعفونا عائد على المطلقات في أول الآية ووزنه يفعلن يفعلن كابو وكل بيدا عياء وبضمير جمع نيه لام الفعل لا لام الفعل يفعل لام كيان لا ميزان كذا ووزنه يفعلنا وليس هذا ك يعني ام ايه الا ان يفعون الا ان يعفون, إلا أن يعفون, إلا أن يعفون وكو امي يعفون في قولك الرجال يعفون بوي الرجال هنا بوي بزانيك او واو واوي جمع واو ضمير جمع الرجال يعفونا لأن تلك الواو واو ضمير الجماعة المذكرين كالواو في قولك يقومون وواو الفعل يعني لا الفعل كما بسته حذفت والنون علامة للرفع يعني افعال خمسه هم جارين الرجال يعفون نونك على مي رفعي افعال خمسه والنون علامه الرفعي ووزنه يفعون اي لا لامك واوي افع يعفو حذف واو وواو الفعل حذفت والنون علامة للرفع ووزنه يفعون وهذا يقال فيه الا ان يعفو اجر أنت خي تسر على من نصبي في كما تقول وسيأتي شرح ذلك كله أما مبني على السكون بيت وأما بناه على الفتح كيف علم مضارع مبني لس الفتح فمشروط بأن تباشره نون التوكيد لفظا وتقديرا لفظا وتقديرا لسدي بنسف في آن واحد تيك ذا بأن تباشره نون يكون التوحي... لك لفظا وتقديرا نحو كلا لينبذن تماشي ذلك بك أصل فعل لام نون لك ذلك يكون لك ان يكون لام ان نون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون بذكر المباشرة لما اتناكي وتم ابيتشي بي مباشرة بي مباشره اتناك مباشرة وكوخين مو ابي مباشرة بينونك مباشر به بي من نحو قوله تعالى بويا اوام كده الشرط وباسم كده بويا اخوان بفا لازم نجو لها مثالي اميكا يسالي من نحو قوله تعالى ولا تتبعاني تما شنوني تتبعان اسل كاوبا لام الفعلو نلقاه ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون وهروها لتبلون لتبلون ووي لتبلون اواوا ضميره اواوا ضميره كالابيده هيا فيدا لتوبوا لونا يعني دو و كان واوي شيء يكيكن كان واوي شيء ضمير جمع في اموالكم اصرف فعلك كشيا بلا يبلو بلا فاما ترين ترين من البشر أحد فإن الألف في الأول تتبعان ما بسته، والواو في الثاني، والياء في الثالث ترين فاصلة بين الفعل والنون، أن الألف تثنية لك، واو جمع لتبلونه، ياء مخاطبة للسيام كونت الفاعل للك فعلك لا جل شيء فاصلة بين الفعل والنون فهو معرب لا مبني ما دام نوني توكيدك ما باشرت لام الفعل وهناك فاصل بينهما كابوم ممدي حسابنا كده ماب معرب حسابك يا وكذلك لو كان الفاصل بينهما مقدرا كان الفعل ايضا معربا كي لا تشيئ انك فاصلك مقدرا او يك فاصلك حذف ببه استلبي فاصلك هي لفظا وتقديرا بلم اجر اجر فاصلك بلفظ قلنا بلا مخوي حذف كرابي لبر أو الدلاله هي يدل تدل على المحذوف أو كاتا هرلا تقدير ذا ها كابو مبنية هرشيه هرم عرضة وذلك كقوله ولا يصدنك يصدنك خويش لأصله يصد يصدونه يصدون يصدو يصدون بو بالان كتم نون التوحيد ثقيله خيط السري يكمنونك ساكنه يصدوا و ساكنه التقى الساكنان ما دام التقى شي حذف كي أجر أشي اشين نونك حذف كي فائد التوشيد الروى اجر واوك حذف كي فاعل الروى شو تافع على خمسه فاعله شو دي لا باميركه نخويتي بو بالام لي ده نچارين مادام زميق له پیش وا وكه لو لا يصدو دالكه مضمومه مادام قرينيك هي هر ازانين اگر حذفيشي كين شي حذفوا داغنوني توكي حذف كين فايدينيه بو مادام بوم مي كهيا تدل على المحذوف كشمنيه كا بو استنوني توكيدك لكا وبدالي بدالك واخوجكن با بابكش هي صده صاد دال د نوني توكيل لكا بدالك شايننا لكا اول الظاهر ده واه بلن التقدير ده فاصله وني ضمير هيا محذوفه كابو ولا يسدنك شون يقولوا اوكي ولا يسدنك فعل مضارع مرفوع علامه رفعه فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع النون التي حذفت لتوالي الأمثال. لكن شين يا لا لكن نير نية. نية. نية. حدى حد النون لا عم لا لايناهية. لبرنهي. لبرو السين نون كوفتون. نون علامة رفع لقال دون نون ترى سين بي كويك الحرف. استنوني أما كي تقول ولا تسمعنا أم يان لبرش يحذفه؟ امي انا اقول ولا اسمع ولا اقول ولا اسمع ولا اقول لك اسمع انا اقول لك اسمع انا اقول لك اسمع انا اقول لك اسمع ابي <تصفيق> خوينوب زنگينه شي شوتا وزن الكششن صار فعل ما دخل الجازم وهو لا نافيه اها اخر خويه اياك ولا يصدنك عن آيات الله نهيه اها باشا ولا ولا تسمعن مثله غير أن نون الرفع حذفت تخفيفا لتوالي الامثال مبستي ولا تسمعن ثم التقى ساكنان أصله قبل دخول الجازم يصدوننك سننا فلما دخل الجازم وهو لا الناهيه حذفت النون فالتقى ساكنة الواو والنون فحذفت الواو لاعتلالها ووجود دليل يدل عليها وهو الضمه وقدر الفعل معربا وإن كانت النون مباشرة لآخره لفظا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 فعل مضارع معرفة اقل ناصب وجازم نبو مرفوعة اقل جازم بو مجزومة اقل ناصب بو منصوبة نحو يقوم زيد هما يسى ناصب جازمني مرفوعة ولن يقوم زيد منصوبة ولم يقوم زيد مجازمة وأما الحرف فين يا بوستين؟ بوستين؟ تموا فاكم بارك الله فيكم، بسم الله الرحمن الرحيم.